وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَثَمَنَ وَعْدَنَا وَ وعد فَاتَّخَذْنَا فَهْوَ لَاقِيكَ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُم مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مَتَّعْنَاهُم مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هو يوم مِنَ الْمُصْدَرِ وَيَوْمَ يُنَادِي الْجِنَّ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَتِ الَّذِينَ ضَلّوا مِنكُمْ قِفُوا عَلَيْهِمْ قَوْلُ رَبِّنَا أُولَٰئِكَ كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يحببون وقيل ادعوا شرتاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعن يست عليهم الانباء يوم اذ فهم لا يتساءلون فام كَتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَصْنَعُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى شَرِيكُ فَرْبُكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُ فِي صُدُورِهِمْ وَمَا يُسِرُّونَ وَهُوَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَمْرُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الذُّخْرُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ